م و ق ع نور ا ل د ع و ة ي ق د م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجود والكرم الحمد لله ذي العطاء والمنن أ ح م د ه سبحانه وتعالى على جزيل إ ن ع ا م ه و إ ف ض ا ل ه و أ ش ك ر ه على جليل إ ح س ا ن ه ونواله وله الحمد على أ س م ا ئ ه وصفاته وله الحمد على شرعه و أ م ر ه له الحمد على قضائه وقدره لا مانع لما أ ع ط ى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد له الحمد في ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وهو الحكيم الخبير و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك الحق الكبير تعالى في إ ل ه ي ت ه وربوبيته عن الشريك والوزير وتقدس في أ ح د ي ت ه وصمديته عن ا ل ص ا ح ب ة والولد والنصير وتنزه في صفات كماله ونعوذ جلاله عن الكفء والنظير سبحانه ما أ ع ظ م ه وما أ ح ل م ه سبحانه ما أ ج م ل ه و أ ك م ل ه عليه توكلت و إ ل ي ه أ ن ي ب وهو حسبي ونعم الوكيل سبحان من انتشر ل ل ن و ن من الظلمات سبحان من ن ج ى نوح من الكربات سبحان من أ ط ف ا النار لابراهيم وجمد الماء للكليم سبحان من أ ن ش أ القرون و أ ع ا د ه ا سبحان من أ ح ي ى ا ل أ م م و أ ب ا د ه ا سبحان من م ل أ القلوب من هيبته و ا ل أ ر و ا ح من عظمته وعمر ا ل أ ك و ا ن بحكمته وطوق ا ل أ ع ن ا ق بنعمته سبحان من تفرد بالبقاء سبحان من دل عن الشركاء سبحان من أ ب د ع كل شيء كما يشاء و ص ل الله وسلم على عبده ومصطفاه صلى الله على نبينا محمد كلما ترعرع ورد و أ ز ه ر وكلما لمع بارق و أ م ق ر وكلما تنفس صبح و أ س ف ر صلى الله على نبينا محمد كلما زجرت الرعود وخفقت البنود و ج ر الماء في العود صلى الله عليه وعلى اله و ا ل أ ص ح ا ب ما لمع سراب وهمع سحاب وطرئ كتاب أ م ا بعد إ خ و ة الدين و ا ل ع ق ي د ة أ ح ي ي ك م ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ت ح ي ة أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل خ ا ل د ة تحيتهم يوم يدخلونها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته و أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم بفضله ونعمته كما جمعنا و إ ي ا ك م في هذا المكان أ ن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ا ل ح ي ا ة ا ل ك ر ي م ة و ر ا ح ة البال ط م ا ن ي ن ة النفس و س ع ا د ة الضمير ر ا ح ة النفس ونقاؤها معان ج م ي ل ة وعبارات خ ل ا ب ة كل يبحث عنها وكل يفتش عنها وكل يقطع ايامه على ذكراها المؤمن والكافر البر والفاجر المؤمن التقي والفاجر الشقي فالكل يطلب صيدا غير ان الشباك مختلفات ونحن في ل ق ا ئ ن ا هذا سنتحدث عن الحياه الحقه وندعو إ ل ي ه ا كما دعا إ ل ي ه ا الرب الكريم سبحانه وتعالى وسنتحدث عن تجارب القوم في البحث عن هذه الحياه والبحث عن متعه هذه الحياه فمشارب الناس تختلف وتطلعاتهم تتباين فكل من فقد, من فقد شيئا ظن ان الحياه في تحصيل ما فقده كالفقير الذي لا يملك درهما ولا دينارا ولا ريالا ولا دولارا يظن أ ن ه من أ ش ق ى ا ل أ ش ق ي ا ء و أ ت ع س البؤساء فيظن أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة و ر ا ح ة البال ت أ ت ي بها ا ل أ م و ا ل و ت أ ت ي بها الملايين فيضع في مخيلته و يستقر في روحه أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ك ر ي م ة التي ينبغي أ ن يعيشها و ر ا ح ة البال التي ينبغي أن ينشدها ب غ ي ي أن ن إ ن م ا ت أ ت ي بها تلك الملايين وتقديره واحترامه إ ن م ا يكون بحسب ما يملك من أ ر ص د ة في البنوك ا ل أ ج ن ب ي ة العاطل العمل عن يظن أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ش ق ي ة التي يكابدها و ا ل ح ي ا ة التي يعانيها يظن أ ن ه ا لن تزور و ل تزور إ ل ا ب أ ن يحصل على و ظ ي ف ة ف إ ذ ا حصل عليها ظن أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة لا ت أ ت ي إ ل ا ب أ ن يترقى في المناصب ا ل د ن ي و ي ة وهكذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة اخرون يرون أ ن ا ل ح ي ا ة في الملك و ا ل ر ئ ا س ة و ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا وهم وجهل فهي ح ي ا ة إ ن لم يصاحبها ا ل إ ي م ا ن بالله فهي تزول بزوال صاحبها يقول هشام بن عبد الملك أ ح د خلفاء المسلمين وهو على سرير موته يقول والله ما عرفت ث ل ا ث ة عشر يوما س ع ا د ة في حياتي سبحان الله خ ل ي ف ة من خلفاء المسلمين دانت له ا ل أ ر ض من مشرقها إ ل ى مغربها يقول بحثت عن أ ي ا م سعادتي ف إ ذ ا بها ث ل ا ث ة عشر يوما اي نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن الدنيا إ ذ ا خلت من ا ل إ ي م ا ن فلا ق ي م ة لها ولا وزن ولا معنى ايه والله إن الدنيا ل إن إذا خ ولا ولا تفنى ا ل اللذاذه ممن ن نال لذتها من الحرام ويبقى العثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار واخرون يظنون أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ه ن ي ة تكون يوم تسلط ا ل أ ض و ا ء ويعيش ا ل إ ن س ا ن ح ي ا ة الفن و ا ل ش ه ر ة والموسيقى وكم من إ ن س ا ن ظن هذا الظن فصار أ ي ل ه ث خلف ا ل ش ه ر ة فلما سلطت ا ل أ ض و ا ء وقضى منها و ط ر ه و إ ذ ا به يبحث عن ا ل ح ي ا ة من جديد فيقول أ ح د كبار المشاهير في الفن أ ن ا أ ح س أ ن شيئا في حياتي خ ط أ وتقول إ ح د ى الفنانات لا أ د ر ي هناك شيء في حياتي يتعبني و أ ح س ب أ ل م في صدري إ ذ ا ف ح س هل الفن حلال أ م حرام ساغلق الموضوع و أ د ع و الله أ ن يرزقني ما يحب نعم إ ن ه ن د ا و ا ل ف ط ر ة ينادي الجميع للدخول في هذه ا ل ح ي ا ة ل أ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا ضاع فلا ق ي م ة ل ل إ ن س ا ن ولا وزن ولا معنى إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن ضاع فلا أ م ا ن ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي ا ل ح ي ا ة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا فالجميع يبحث عن ا ل س ع ا د ة و ا ل ر ا ح ة و ا ل ح ي ا ة والكل يبحث عن ا ل م ت ع ة و ا ل س ع ا د ة و ا ل ح ي ا ة ف أ ي ن توجد ا ل م ت ع ة و أ ي ن تكمن ا ل س ع ا د ة وكيف نعيش ا ل ح ي ا ة الجواب وباختصار أ ن ه ا توجد في ا ل إ ي م ا ن بالله وحده ف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هم أ ه ل ا ل ح ي ا ة الحقه عاشوا في ظلال الايمان فاحسوا براحه عجيبه م آمنوا وتطمئن في قلوبهم الذين بذكر ا لقد ل الله ل ه أنا ا بذكر تطمئن ل ل و ب جرب الناس ح ي ا ة ا ل إ ع ر ا ض عن الله ح ي ا ة ترك ا ل ص ل ا ة ح ي ا ة الخمور ز ن ا حياة ا ل ح ي ا ة المسكرات ح ي ا ة الفجور فماذا كانت ا ل ن ت ي ج ة تجد في أ ل س ئ ت ه م التوجه وفي وجوههم الشقاء وفي حياتهم ا ل س ا م ة وجرب آ خ ر و ن ح ي ا ة القرب من الله ح ي ا ة ا ل ص ل ا ة والدعاء ح ي ا ة الذكر والرجاء فتجد أ س ر ت ه م ش ا ك ر ة وتجد أ ق ي د ت ه م ص ا د ر ة وتجد قلوبهم م ل ي ر ة وحياتهم ك ر ي م ة يعيشون ا ل ح ي ا ة بلذتها ا ل ح ق ي ق ي ة وراحتها ا ل أ ب د ي ة والنتأمل إخوة يا في ح ي ا ة رجل رجل واحد كانت حياته ك ث ا ف ة لم يعرف الدور الفارهه ولا القصور الفاخره ر ولم يعرف ل ذ ة المناكح ولا م ت ع ة الابناء لانه لم يتزوج اصلا هذا الرجل هو شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة رحمه الله هو لم يعرف شيئا من لذات الدنيا لكنه عرف كيف يسعد في هذه ا ل ح ي ا ة يوم ان عاش في كنف الايمان بالله وحده يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ ا ل إ س ل ا م ابن سيميه يقول إ ن في الدنيا ج ن ة من لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة سبحان الله الدنيا بكل غ م و م ه ا وبكل غمومها وبكل ما فيها من نكد وتعاسه وبكل ما فيها من ضيق ستر وهر فيها جنه, فيها جنة ومن لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة اي والله إ ن ه ا ا ل ج ن ة حينما يعيش ا ل إ ن س ا ن في ك ن ة ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل يدخل في محبته في سجن ا ل ق ل ع ة في دمشق ثم يقول والله و ا لو ل ل ه بذلت من ا ل ق ل ع ة زغرا ما عدا عندي شكر هذه النعمه ة نعمة كنة أي أكلوا أعيش يا شيخ الإسلام. قال حينما أكلوا بربي عز وجل. حينما أعيش في عز الإسلام الإيمان فلما قال وجل فلما أ و ص ل ت دونه الابواب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب لماذا كل هذه السعاده والراحم ل م الذي ذ ا ك ه احس به شيخ الاسلام رحمه الله ل أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله ي ع م ر ق ؤ ا د ة و ي م ل أ قلبه ولذه المؤمن في ا ل خ ل و ة بعباده الله عز وجل وهو من قال ما يصنع اعدائي بي أ ن ا جنتي وبستاني في صدري أ ي ن م ا أ ذ ه ب فهي معي إ ن قتلي ش ه ا د ة و إ خ ر ا ج ي من بلدي س ي ا ح ة وسجني خ ل و ة بالله عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله ومع ما كان فيه من ضيق ذات اليد والحبس والاوهاق وهو مع هذا كله من أ ط ي ب الناس عيشا و أ ش ر ح ه م ف ض ر ا و أ ق و ا ه م قلبا و أ س ر ه م نفسا تلوح ن ب ر ة النعيم على وجهه رحمه الله فسبحان من أ ش ه د عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أ ب و ا ب ه ا في دار الامل ف أ ت ا ه م من ر و ش ه ا ونسيمها وطيبها ما تلذذ به أ ه ل ه ا وصدق ربي عز وجل إ ذ يقول فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وتامل في أ ق و ا ل ه م يقول احدهم مساكين أ ه ل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها, قالوا رحمك الله وما أطيب وما فيها. ما المسكرات الخموم الدنيا الزنا اللواء التواحش المنكرات أطيب شيء في الدنيا. المسكرات, الخموم, الزنا, اللواء, الفواحش, المنكرات. قالوا رحمك الله وما أ ط ي ب شيء فيها قال ذكر الله وما والدعاء أ ط ي ب شيء في هذه ا ل ح ي ا ة ذكر الله والدعاء ويقول آ خ ر أ ر ا د أ ن يعبر عن ا ل س ع ا د ة التي في قلبه أ ر ا د أ ن يعبر عن ا ل ح ي ا ة التي تملا ق ؤ ا د ه عبر عنها بكلمات و ص ط ر ه ا ب أ ب ي ا ت فقال والله إ ن ه لتمر بالقلب أ و ق ا ت أ ق و ل إ ن كان أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل هذا النعيم إ ن ه م لفي عيش طيب أ ه ل ا ل ج ن ة أ ف ض ل من هذا النعيم و أ ك م ل لكنه أ ح س بتلك ا ل ر ا ح ة فعبر عنها فقال والله إ ن ه لتمر بالقلب أ و ق ا ت أ ق و ل إ ن كان أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل هذا النعيم إ ن ه م لفي عيش طيب اي والله يا إ خ و ة ا ل ح ي ا ة و ا ل إ ي م ا ن له ل ذ ة وله س ع ا د ة وله طعم أ خ ب ر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أ ن قال ذاق طعم الايمان سبحان الله ا ل إ ي م ا ن له طعم وله حلاوه اذن من ي د و ق هذه ا ل ح ل ا و ة قال ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهؤلاء القوم وجدوا اللذه في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة وعاشوا جنة الدنيا الآخرة فسبحان من ج ن ة الدنيا تمهيدا ل ج ن ة ا ل آ خ ر ة فسبحان م ه فسبحان ف س ب ح ا ن من عجل لبعض عباده هذا النعيم فهذه ا ل ح ي ا ة التي ندعو إ ل ي ه ا ح ي ا ة ا ل ا س ت ق ا م ة ح ي ا ة الالتزام ح ي ا ة اللجوء إ ل ى رب العالمين عز وجل ثم بعد هذا كله تعجب مما فرط في هذه ا ل ح ي ا ة وتركها, وتركها وراءه ظهريا و أ ق ض ل على م ع ص ي ة الله عز وجل فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه الالي و ي ل ه و ي ل ع ب ولو علم المحروم أ ي ت ج ا ر ة أ ض ا ء لانسى قلبه يتلهف فان كان لا يدري فتلك م ص ي ب ة و إ ن كان يدري ف ا ل م ص ي ب ة أ ص ع ب بلى سوف يدري حين ينكشف الغطا ويصبح مسلوبا ي ن و ح ويندب وتعجب و ممن ضاع شيئا بدون ما أضاع ما بدون يساوي بلا علم و أ م ر ك أ ع ج ب ل أ ن ك قد بعت ا ل ح ي ا ة وطيبها ب ن ز ة ه حلم عن قليل سيذهب فهلا عكست ا ل أ م ر فهلا عكست ا ل أ م ر إ ن كنت حازما ولكن أ ض ع ت الحزم والحكم يغلب تسد وتنعى عن حبيبك دائما فاين عن ا ل أ ح ب ا ب ويحك تذهب ستعلم يوم الحشر أ ي ت ج ا ر ة أ ض ع ت إ ذ ا تلك الموازين تنصب ب ب و ا ا يقول ل أحد ش الذين من الله عز وجل عليهم ب م ع ر ف ة ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة لكنه أ ر ف ه ا بعد أ ن عاش ا ل ح ي ا ة ا ل أ و ل ى ح ي ا ة الضياع ح ي ا ة اللهو ح ي ا ة اللعب ح ي ا ة الاعراض عن الله ح ي ا ة الاعراض عن ا ل ص ل ا ة ح ي ا ة الاعراض عن المسجد يقول هذا الشاب م ر ة عشرون عاما من عمري مرة ر ع ش وانا ن ع م م ا عمري و أ ن في ظلام دامس لا احس للدنيا طعما المال كثير أ خ ل ا ئ ي كثير ماذا ينقصني في نفسي هم وفي صدري ضيف ما الذي يطرد هذا الهم ومن ذا يشرح هذا الضيف فالمعازف لم تشرح ف ؤ د ي و ا ل أ خ ل ا ء زاد ا ل س ع ا م ة في قلبي شافرت وعبت شفرت وشربت لهوت وتعبت احسست ك أ ن ي مسجون في دنياي و أ ن ا ل أ ر ض برحابتها قد ضاقت علي فكرت كثيرا فكرت كثيرا و ط و ي ل ة لانزع هذا الهم واطلب هذا الكابوس عن قلبي و أ خ ي ر ا ظهر الحل ظهر الحل في ل ي ل ة من الليالي الناس هجوع ا ل أ ه ل نيام لم تبقى سوى لحظات وارتاح من هذه ا ل ح ي ا ة أ خ ذ ت سكينا وضعتها على صدري وهنا ص م ت ل ح ظ ة واذا إ ذ بي أسمع صوتا و إ بي اسمع صوتا ياتي من بعيد فحرك قلبي وهز مشاعري انه صوت اذان صلاه الفجر سبحان الله عشرون عاما ما احسست معناه إ ل ا ا ل آ ن عشرون عاما ما اجبت نداء ربي ولا اقبلت الى المسجد اخذت وضوءا فاراح الماء وجهي المتعب واطفا جمره الالم في قلبي خرجت متجها س نحو المسجد الكون يبدو ساكنا لا صوت يعلو لا ض ي ض ا ء دخلت المسجد مع ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وقفت في الصف مع الناس طراز من الناس لما عهدوا بحياتي وجوع بيضاء يشع منها النور ونفوس ط ي ب ة م ر ت ا ح ة تقدم الامام يحث على ت س و ي ة الصف شرعت اصلي خلفه هدات روحي وارتاحت سكنت نفسي واطمانت ب د أ ي ق ر أ آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن و أ ن ا أ ن ص ت لها بخشوع و ك أ ن كل آ ي ة تخاطبني و ك أ نزلت دمعه احسست بحرارتها شعرت بنفعتها فاجهشت بالبكاء سال دمعي على خدي فسقى أ ر ض ا جدبا في قلبي الميت ومن ثم عرفت كيف ك أ و نعم س ي في حياتي كيف سعيدا في حياتي ي د ا عرفت كيف أكون و أن تلوت ل ك ايها م ر ب أو أ من ميثا كان ن ا ي ح و ن له ن ا يمشي ل ا س مثله في الظلمات ب خ ا ر ج م ن ه ا نعم أ ي هذا ا الإخوة ه الشاب التائب ش ر ك درب الذنوب و ذاق ظنك الاعراض عن علام الغيوب ثم من الله عليه ب ا ل ه د ا ي ة فذاق برد اليقين والله يهد ه د ي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن ا ل ح ي ا ة ليست في أ ط ر ا ق ا ل ع ن ا ن للنفس لتفعل ما تشاء وتشرح كيف تشاء أ ي ت ه ا ا ل ف ت ا ة ا ل ح ي ا ة ليست م و ض ة ولا عزياء ا ل ح ي ا ة ليست ع ن ا ي ة ب ب ش ر ة ولا شراء مجوهرات ا ل ح ي ا ة ليست مساحيق ولا كريمات ا ل ح ي ا ة ليست راس ولا ط ر ب ولا شراب ا ل ح ي ا ة ليست بتقديم النفس رخيصه هينه يلقى بها إ ل ى أ ص ح ا ب الشهوات و أ ر ب ا ب المنكرات إ ن نفسك ك ر ي م ة وحياتك ع ز ي ز ة تستحق ا ل أ ف ض ل وتحتاج ا ل أ ك م ل وهي ط ا ع ة المولى عز وجل أ ي ه ا الشباب ا ل ح ي ا ة ليست في م ط ا ر د ة الفتيات ولا في م ع ا ق ر ة المسكرات ا ل ح ي ا ة ليست في أ م و ا ل ولا سيارات ا ل ح ي ا ة ليست م ز ه ولا رحلات ا ل ح ي ا ة ليست عود ولا مخدرات بل ا ل ح ي ا ة التي تشعر فيها من أ ع م ا ق قلبك ومن أ ع م ا ق فؤادك أ ن ك حي هي ط ا ع ة رب البريات وخالق ا ل أ ر ض والسماوات بعض الشباب والفتيات جربوا كل أ ن و ا ع الاعراض عن الله فماذا كانت ا ل ن ت ي ج ة ص ر ق و ا ب أ ع ل ى أ ص و ا ت ه م ونطق حالهم قبل لسانهم تحدثوا وهم ي ت ن ه د و ن نطقوا وهم يتحسرون تكلموا وهم يتعورون دلونا على ا ل ح ي ا ة علمونا ا ل ح ي ا ة ف ل ق و ل للجميع سندعوكم إ ل ى ح ي ا ة أ ج م ل إ ل ى س ع ا د ة أ ك م ل هذه ا ل ح ي ا ة يحصل عليها الفقير والغني لا تحتاج إ ل ى واسطات ولا إ ل ى مجاملات ولا إ ل ى أ ق ا ر أ و سيارات د ع و ة ل ل ح ي ا ة بما تحمله هذه ا ل ك ل م ة من معنى دعوة لتعيش الطبع للحياة الحياة الحقة لتعيش مرتاح البال هذه مطمئن النفس مرتاح مطمئن هذه د ع و ة ل ل ح ي ا ة لتعيش حلاوتها وتذوق لذتها ف ا ل ح ي ا ة فيها من الجمال ما يجعل ا ل م ر أ ة يتمتع فيها د ع و ة ل ل ح ي ا ة ل ن ا ل لذتها وندخل جنتها ونسمع بقرها ونستظل بظلها د ع و ة ل ل ح ي ا ة من خلال ا ل إ ي م ا ن بالله و م ع ر ف ة ح ق ي ق ة وجودنا في هذه ا ل ح ي ا ة دعوة للحياة في ظن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة و ا ل ع ف ة و ا ل ط ه ا ر ة فيا من سلكتم غير طريق ا ل إ ي م ا ن ويا من فقدتم ا ل ح ي ا ة في غير طاعه الرحمن ه ل و م واعيشوا ع ي ش ة السعداء أ ق ب ل و ا على ل ذ ة الاتقياء اقبلوا على ا ل س ع ا د ة ا ل ه ن ي ة و ا ل ع ي ش ة ا ل ر ض ي ة أ ق ب ل و ا على ا ل إ ي م ا ن بالله لتروا ا ل س ع ا د ة الحقه وتعنسوا ب ا ل ع ب ا د ة ادخلوا الى ج ن ة الدنيا لتلجوا منها إ ل ى ج ن ة ا ل آ خ ر ة ف إ ن في الدنيا ج ن ة من لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن ح ي ا ة ا ل ا س ت ق ا م ة هي ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة وهي ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة التي دعا إ ل ي ه ا الرب الرحيم سبحانه وتعالى ف د ع و ة ل ل ح ي ا ة دعا إ ل ي ه ا ربنا عز وجل حيث قال من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون و س أ د ع و ك م إ ل ى جانب من ا ل ح ي ا ة إ ل ى جانب منهاجه ا ل ح ي ا ة التي يعيشها من عرف ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة في ظلال ا ل ص ل ا ة فمن ا ل ح ي ا ة ا ل ك ر ي م ة التي ي ع ن س بها أ ه ل الدين والصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة والفلاح ا ل ص ل ا ة ر ا ح ة المؤمنين و أ ن س الصالحين وقره عيون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة ملجا المهمومين ومفزع المغمومين كان إ م ا م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يجد فيها راحته ويجد فيها انشراحه وسروره فكان إ ذ ا أ ح د ق ت به ا ل أ م و ر و أ ح ا ط ت به الهموم قال أ ر ح ن ا ب ا ل ص ل ا ة يا بلال روى أ ب و الشيخ في اخلاق المصطفى وابن حبان في صحيحه وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله عن عطاء قال دخلت أ ن ا وعبيده بن عمير على ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فقلنا لها يا ام المؤمنين حذفينا ب أ ع ج ب شيء ر أ ي ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها أ م المؤمنين ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ط ه ر ة ا ل م ب ر ا ة من فوق سبع ا ل سماوات ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ستحدثنا عن أ ع ج ب شيء ر أ ت ه من محمد صلى الله عليه وسلم فقال ت يا ل ل ه عائشه ه ل يا ا ذريني اتعبد لربي محمد صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وخليل رب العالمين وخير من وطئ ا ل أ ر ض ي س ت أ ذ ن من زوجته ل أ د ا ء ع ب ا د ة ربه فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشه ذريني أ ت ع ب د لربي فقالت يا رسول الله والله إ ن ي أ ح ب قربك و أ ح ب ما يسرك قام صلى الله عليه وسلم فتوضا وقام في مشرابه ولكم أ ن تتخيلوا ا ل ر و ع ة محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه الوحي وخير الناس و أ ب ر الناس يقوم لينادي رب الناس سبحانه وتعالى تعالى. قام صلى الله عليه وسلم في محرابه فقرا طرفا من رسالته وقرا طرفا من, كتاب من كلام ت ا ب ك الله عز وجل و إ ذ ا به يبكي بكاء عظيما تقول رضي ل ل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة. ثم بكى. فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلاد رضي الله عنه. جاء رضي الله عنه ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ه أنها وأرراها عنه عنه فجاء جاء حجرة رضي رضي بكى بكى يبكي حتى حتى ثم في وماذا أ س ا ه أ ن يرى محمد صلى الله عليه وسلم يبكي فبكى بلال بكاء حبيبه ودمعت عيناه لمن ي دموع سيده صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ك أ ن بلالا ك أ ن بلالا ر أ ى أ ن ا ل أ ج د ر بسكب تلك العبرات و ا ل أ ح ق بسكب تلك الدمعات فؤاد اكتوى بالمعاصي والموهقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد أ ن ز ل علي ا ل ل ي ل ة آ ي ا ت ويل لمن طراها أ ه ولم يعمل ب ولم ي ن قرأها ولم يعمل بها إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار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 ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم لقد تلزد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقرة عيون الموحدين وسكب فيها دموع المحبين المؤمنين حزن ونصب الدنيا الجنة عليه دموع يعقبه ودمعات يعقبه المصطفى وسلم وسلم لقد تلزد صلى الله التي تدخل الراحة إلى لذة والآخرة يقول صلى الله عليه صدور فيها راحة فهو في في يتفكرون وسكب بطرة غرط يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لمن يا رسول الله قال لمن أ ط ا ب الكلام و أ ط ع م الطعام وصلى بالليل والناس نيام وعلى ن ه ج ه سار الصالحون وبخطاه ت ل ك المحبون فوجدوا ا ل ح ي ا ة ا ل ك ر ي م ة في ا ل ص ل ا ة وفي التلذذ بقيام الليل الذي هو م ل ج أ أ ه ل الصلاح والفلاح عباد بن بشر رضي الله عنه تامل في شغفه ب ا ل ص ل ا ة حيث لا يمنعه من ذلك جراح كادت تودي بحياته عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غ ز و ة ف أ ص ا ب رجل من امراه رجل من المشركين فعاد ذلك المشرك الى منزله فلم يجد زوجته فاقسم الا يترك جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهريق فيه دم فسار خلف هذا الجيش فلما خيم الليل بظلامه قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من منكم يكلؤنا ليلتنا ه ذ ا فقام أحد المهاجرين, وهو عباد ب... احد المهاجرين وهو عمار بن ياسر واحد الانصار وهو عباد بن بشر فقام فقال ع ب ا د بن بشر ل ع م اي الليل تريد ان اكتلك ايام اول الليل ام ا خ ر ة فقال عمار بن ياسر انا انام اول الليل ثم اقوم اخر الليل فقام عباد بن بشر رضي الله عنه فلما ر أ ى سكون الجو وهدوء النفس وطمانينتها اراد ان يشرح فؤاده بايات وان يسعد قلبه بكلمات فشرع يصلي لله رب البريات واخذ يناجي خالق الارض والسماوات فاخذ يصلي رضي الله عنه وارضاه فاتى ذلك المشرك ف ر أ ى عباد بن بشر فعلم انه ربيئة القوم فأخذ سهماً فوضعه أ خ ذ سهما ف في كبد القوس و أ ط ل ق ه فاستقر في ظهر عباد بن بشر رضي الله عنه ماذا فعل أ ل م السهام الشديد شهم اخترق بدنه ماذا فعل رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو يناجي ربه وهو يتنزد بهذه ا ل ص ل ا ة فاخذ السهم و أ ل ق ا ه جانبا فرماه بالثاني ف أ خ ذ ه ف أ ل ق ا ه جانبا فرماه بالثالث ف أ خ ذ ه من جسده و أ ل ق ا ه جانبا فلما كثرت عليه الجراء أ ت م صلاته ا ل خ ف ي ف ة ثم أ ي ق ظ صاحبه فماذا ر أ ى عمار بن ياسر ر أ ى تلك الدماء التي تسيل من جراحه رضي الله أ ن ا و أ ر ض ا ه فقال رحمك الله أ ل ا أ خ ب ر ت ن ي منذ أ و ل ط ع ن ة اصبت بها فماذا قال هذا الرجل الذي تربى في م د ر س ة محمد صلى الله عليه وسلم و ن ش أ على ا ل إ ي م ا ن وتربى في كنف ا ل إ س ل ا م قال رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو يضرب المثل العظيم في ا ل إ ي م ا ن قال والله لقد كنت في ص ل ا ة وكنت أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن ووالذي نتفي بيده لخروج روحي من جسدي أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ق ط ع آ ي ة من كلام الله عز وجل الله أ ك ب ر أ ي س ع ا د ة يجدها هذا الرجل واي لذه يتمتع بها ا ل ص ل ا ة هي حياته وهي انسه وراحته نعم انها ا ل ن ز ه التي يديكها العارفون ب ط ا ع ة الله رب العالمين وبمناجاه قيوم السماوات والارضين ا وحالهم اذا ما الليل ا ض ر م كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع اطار الخوف نومهم فقاموا وأهل, واهل الامن في الدنيا هجوع لا يسامون من المناجاه ولا يكلون من ت ل ا و ة كلام خالقهم ولذا يقول مسلم بن يسار ما تلدد ا ل م ت ل د د و ن بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل ولذا ج و ل ف إ ن من ي ت ل ذ د و ن ب ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق يجدون أ ن ف س ه م وراحتهم إ ذ ا خيم الليل بظلامه والحزن عندهم يوم ان يشفر الصبح ب ض ي ا ء ه هذه العابده الزاهده رحان ي رحمها الله كان إ ذ ا خيم الليل بظلامه قالت قام المحب إ ل ى المؤمل ق و م ة كاد الفؤاد من السرور يطير فاذا أ ص ف ر الصبح بضياعه قالت ذهب الظلام بانسه و ب ا ل ف ه ليس الظلام بانسه يتجدد و أ م ا المراه ا ل ص ا ل ح ة ا ل أ خ ر ى ح ب ي ب ة رحمها الله كانت إ ذ ا صلت العشاء قامت على سطح بيتها فشدت عليها خبارها ودرعها ثم قالت إ ل ه ي غارت النجوم وسكنت وغارت س ك ن ت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أ ب و ا ب ه ا وبابك مفتوح وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك ثم تقبل على صلاتها بخشوع وحضور قلب ف إ ذ ا أ ص ب ح الصباح قالت إ ل ه ي هذا النهار هذا الليل قد أ د ب ر وهذا النهار قد اسفر فيا ليت شعري هل قبلت مني صلاتي فوهن ام ردت علي فوعز فوعزتك لهذا دابي ابدا ما ابقيتني الله اكبر أ ي نفوس تربت على ا ل إ ي م ا ن و أ ي أ خ ل ا ق تربت على م ح ب ة هذا الدين العظيم نعم إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة التي وجدها الصالحون ولو أ ن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وهم بهذا يقتفون خطى سيد المرسلين محمد خليل رب العالمين الذي قال فيه ابن ر و ا ح ة يبيت يجافي جنبه عن فراشه إ ذ ا استثقلت بالمشركين المضاجع يقول بعض ربان الحياه اهل الليل, الليل في ليلهم الز من أ ه ل اللهو في لهوهم نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقول ابن القيم رحمه الله وأما الصلاة ف ش أ ن ه ا في تفريغ القلب وشرحه ت ق و و ي ه وابتهاجه ولجته أ ك ب ر ش أ ن وفيها اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه ف أ ه ل ا ل ص ل ا ة يعيشون ح ي ا ة لا يساميها ح ي ا ة فلله در العار في الندب انه تفيض لفرط الوجه أ ج ف ا ن ه دما يقيم اذا م ن الليل مد ظلامه على نفسه من ش د ة الخوف م ع ت م ا فصار قرين الهم طول نهاره أ خ ا السهد والنجوى إ ذ الليل أ ظ ل م يقول حبيبي انت سؤلي وبغيتي كفابك للراجين سؤلا ومغنما أ ل س ت الذي غديتني وهديتني وما زلت منانا علي ومنعما ففي يقظتي شوق وفي غفوتي م ن ا تلاحق خطوي ن ش و ة وترنما ا ل ح ي ا ة في ظلال ا ل ع ف ة ثم ت أ م ل معي أ خ ر ى في ح ي ا ة أ ه ل ا ل ف ض ي ل ة و ا ل ع ف ة تجد أ ن ه م يحيون كراما ويعيشون عظاما ويتمتعون ب ل ذ ة العفاف والطهر و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى بخلاف من اقتفوا خلف الشهوات وساروا وراء الموبقات فتجد أ ن ه م يحيون ح ي ا ة الخوف والذل والهوان خوف من الناس و ر ه ب ة من رب الناس عز وجل أ ي ه ا ا ل أ خ المبارك تريد أ ن تعيش سعيدا تريد أ ن تحيى كريما تريد أ ن يختم الله لك ب خ ا ت م ة السعداء تريد م ر ا ف ق ة النبيين والشهداء إ ذ ن فعش ح ي ا ة الطهر و ا ل أ ف ا ف ف إ ن ه فخر عظيم وعز كبير وليكن شعارنا إ ذ ا ما هممنا صد نوازع ا التقى فولى على أ ع ق ا ب ه الهم خاسئا ذكر أ ب و الفرج بن الجوزي رحمه الله أ ن ا م ر أ ة ج م ي ل ة كانت ب م ك ة وكان لها زوج فنظرت هذه ا ل م ر أ ة م ر ة إ ل ى وجهها في ا ل م ر ا ة ف أ ع ج ب ه ا ف س ن ه ا وجمالها فقالت لزوجها بعلها قالت أ ت ظ ن أ ح د يرى هذا الوجه ولا يفتن به فقال زوجها لا الا رجل واحد قالت ومن هو قال عبيد بن عمير فقالت لزوجها ائذن لي فتن عبيد بن عمير فاذن لها زوجها وتركها كما تريد ونسوا قول الله عز وجل ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فذهبت الى عبيد بن عمير وهو عند بيت الله الحرام ي ع ل م عباد الله ا ل أ ذ ا ن و ا ل ص ل ا ة والاحرام فلما فرغ من تعليمه واقبل الناس عليه ي س أ ل و ن ه خلت به في ن ا ح ي ة من المسجد الحرام فحسرت عن و د ي ه ا وكشفت عن حجابها فلما ر آ ه ا قال يا ع م ة الله اتق الله واستتر ي قالت يا عبيد إ ن ي قد فتنت بك ولن أ ت ر ك ك حتى تفعل ب ما أ ش ا ء فقال عبيد بن عمير إ ن ي س ا س سأل أ ل ك عن أ ش ي ا ء ف إ ن أ ج ب ت ن ي نظرت في أ م ر ك قالت لا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى أ ص ب ق ك فيه ه قال ا أسألك ل ل ب فلو ان ملك الموت اتاك ليقبض روحك اكان يسرك اني قضيت لك هذه الحاجه قالت اللهم لا قال صدقت ي قال اسالك بالله فلو انك ادخلت إ ل ى قبرك واجلست للمساله ولا تعلمين اين يذهب بك اكان يسرك اني قضيتها لك قالت اللهم لا قال, قال فلو اعطي الناس كتبهم بيمينهم كتبهم وضعت ل بشمالك ا اتعطين كتابك بيمينك ام تدرين يسرك بيمينك اكان اني ق ي صدقتين لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال、فدقتين. قال هذه فلو و ض في الميزان ولا تدرين ايخف ميزانك ام ي س ق ل اكان يسرك اني قضيتها لك قالت اللهم لا قال صدقت ي قال ياامه الله اتق الله في نفسك فقد احسن الله اليك اذ اعطاك هذا الوجه الحسن فاتق الله وراقب الله وخاف الله عز وجل فودعت هذه ا ل ح ي ا ة واعرضت عن هذه ا ل ح ي ا ة واقبلت على ح ي ا ة ا ل ط ا ع ة اقبلت على ا ل ص ل ا ة و ا ل ا ن ا ب ة اقبلت على ا ل ق ر آ ن والذكر والدعاء والرجاء فعادت إ ل ى زوجها فقال ماذا صنعت وماذا فعلت قالت ماذا صنعت أ ن ت رجل ب ط ا ل معرض عن الله قد أ ب ع د ت ن ي عن الله و أ ر ض ت عن كتاب الله عز وجل اشهد الله أ ن ي تبت إ ل ى الله و أ ع ل م ت ا ل ر ج ع ة إ ل ى الله وعشت حياه الطهر و ا ل ع ف ا ر وعشت حياه ا ل ف ض ي ل ة فكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أ ف س د علي زوجتي كانت أ ر و س ا كل يوم فصيرها ر ا ه ب ة لا والله ما أ ف س د ه ا بل أ ص ل ح من شانها و ح س ن من حالها اذ قربها من ربها وجعلها ت ب ل و من خالقها عز وجل لا خير فيمن لا يراقب ربه لا لا الهوى الله يراقب ويخافه إيمانا خير في يخشى ربه من عند الهوى حجبت تقع سبب فأخذ من يعيش ح ي ا ة الطهر والعفاف ينعم بثمرات ا ع ظ ي م ة منها ط ه ا ر ة ا ل ر و د نقاء المجتمع ن نقاع ف س ا ل الذكر الحسن النفس ا ل م ط م ئ ن ة الانس ب ا ل ط ا ع ة التلذذ ب ا ل ع ب ا د ة ح ل ا و ة الايمان تعظيم الرحيم الرحمن إ ن ه ا ل ذ ة إ ي والله إ ن ه ا ل ذ ة الطهر والعفاف ل ذ ة لا يعدلها ل ذ ة وعفاف لا يعدله عفاف هي ل ذ ة يتقدمها أ ل م حبس النفس ثم يعقبها ل ذ ة العفاف و ل ذ ة ط ا ع ة الرحيم الرحمن و ا ل ن ه ا ي ة تكون تحت ظل عرش الملك الديان عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم في ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله قال ورجل دعته م ر أ ه ذات منصب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله كم قد خلوت بمن أ ه و ى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر وانظر أ خ ر ى إ ل ى ح ي ا ة الذين آ م ن و ا بقضاء الله وقدره يصاب أ ح د ه م ب ا ل ل أ و ا ء فيرضى ويسلم يصاب ب ا ل أ ح ز ا ن فيعلم انها من عند الحكيم الخبير فيرضى ويسلم لا يتسخط عند مصيبه لا يجزع عند بنيه بل هو شاكر في السراء صابر في الضراء حامد رب الارض والسماء تجد من آ م ن بقضاء الله وقدره مطمئن القلب من شرح الصدر سليم الفؤاد لا يتلوث بحسد ولا يتلوث ب م ع ص ي ة قد هدى الله قلوبهم للخير وبصرهم بالهدى ودليلهم ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة إ ل ا ب إ ذ ن الله ومن يؤمن بالله يهد ي قلبه ا ل ح ي ا ة في ظل ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر تجعل القلب يواجه ا ل أ خ ط ا ر بثبات ويواجه المصائب ب أ ز م و ث ق ة وهو يردد قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مونانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لما توفي إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ح ز ن النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيونه دموعا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم إ ن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا فانا لله وانا اليه راجعون ف إ ذ ا نحن ب خ ي م ة دنونا منها ف إ ذ ا ب ا م ر أ ة ع ف ي ف ة فلما دنونا واقتربنا قالت من أ ن ت م وماذا تريدون فقلنا نحن قوم ظ ل ا ل ط ر ي ق نريد أ ن ن ع ن س بكم و أ ن ن أ ك ل من طعامكم ونشرب من شرابكم ف أ ل ق ت إ ل ي ن ا بساطه وقالت إ ن نبني عقيلا س ي أ ت ي بعد قليل يقول ا ل أ ص م ع ي فنظرنا إ ل ى هذه ا ل م ر أ ة وكانت ك ا ل م ض ط ر ب ة فكانت ترخي الخيمه ة و ت ر ف ع ا وترفعها خ ي ه ا و ت ر وتنظر إ ل ى ن ا ح ي ة حتى ر أ ت بعيرا قد أ ق ب ل قالت أ س ا ل الله ب ر ك ة المقبل أ م ا البعير فهو بعير بن عقيلا و أ م ا الراكب فليس بعقيل فلما أ ت ى الراكب قالت ويحك اين عقيل قال افضل الله أ ج ر ك في عقيل يا ام عقيل قالت ويحك امات قال اي والله ازدحمت عليه ا ل ع د ل ف أ ل ق ت ه في البئر يقول فقدمت له ك ب ش ة وقالت ارضه القوم ايقول الاصمعي اخذنا ن أ ك ل ونشرب ونحن نتعجل من هذه ا ل م ر أ ة ا م ر أ ة لا تملك الا ولدا و ا ح د ة هو كل حياتها وهو املها وهو من يحميها ثم بعد ذلك تصبر كل هذا الصبر فلما فرغنا من طعامنا اقبلت الينا قالت يا عبد الله أ س أ ل ك بالله هل فيكم من أ ح د يحسن شيئا من كلام الله أ ت ع ذ ى به فقد والله أ ح ز ن ن ي موتعك يقول ي ا ل أ ص م ع ي ي نعم ف أ خ ذ ا ل أ ص م ع ي ا ت روايات من كلام الله عز وجل فقال أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم و ر ح م ة و أ و ل ئ ك هم المهتدون قال تسالك بالله هل هذه ا ل آ ي ة في كلام الله قال اي والله إ ن ه ا في كلام الله قال ت س أ ل ك بالله هل هذه الايه في كلام الله قال اي والله إ ن ه ا من كلام الله يقول قصفت قدميها واقبلت على صلاتها وهي فلما فرغت قالت إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم قد فعلت ما أ م ر ت ن ي به ف ا ن ج ز ل ي ما وعدتني أ ن ا قد فعلت ما أ م ر ت ن ي به قلت إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون وصبرت تريد أ و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم و ر ح م ة و أ و ل ئ ك هم المهتدون تريد الصلوات من ربها تريد ا ل ر ح م ة من ربها تريد ا ل ه د ا ي ة من خالقها فيا عجبا ا م ر أ ة ا ع ر ا ب ي ة لا تقرا أ و ل تكتب ولا تحفظ كلام الله عز وجل وتسمع ج ل و هذه ا ل آ ي ة ل أ و ل م ر ة وقد فقدت عزيزا على قلبها فتصبر وتحتسب امتثالا لامر خالقها لما ذ ايها ا ل إ خ و ة ل أ ن ه ا تعلم أ ن ا ل س ع ا د ة الحقه يوم أ ن تؤمن بقضاء الله وقدره أيها الإخوة إنها الإخوة مواقف ت ن ي ر ح ي ا ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وتنير الطريق ل أ ه ل التقوى و ا ل إ ح س ا ن هذا الموقف تعجز والله الكلمات عن ا ل إ ش ا د ة به وتعجز ا ل أ ب ي ا ت عن الشعر فيه ل أ ن ه موقف لا يفعله إ ل ا العظماء ولا يتقنه إ ل ا من سكن ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم يقول ابن القيم رحمه الله من م ل ع قلبه من الرضا بقدر الله م ل ع الله صدره غنى و أ م ن ا و ق ن ا ع ة وفرغ قلبه لمحبته و ا ل إ ل ا ب ه إ ل ي ه والتوكل عليه ومن فاته حظه من الرضا امتلا قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه إ ذ ا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله قد فاز الرضي المراقب وكم ن ع م ة م ق ر و ن ة ب ب ل ي ة على الناس تخفى والبلايا مواهب ا ل ح ي ا ة في ظلال الجهاد في سبيل الله اما المجاهدون في سبيل الله الباذلون لارواحهم لاعلاء كلمه الله فانهم يعيشون حياه لا يساميها حياه و لا يقارنها حياه يعيشون في الدنيا و قلوبهم في ا ل آ خ ر ه يسيرون بين الناس و ارواحهم مع رب الناس و في الوقت الذي يتنفس فيه اهل الارض عبير الدنيا و نسيمها فانهم يتنفسون ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة وسرورها يرون وهم في الدنيا مقاعدهم في ا ل آ خ ر ة يبادرون فراعا الى الموت و ك أ ن ه م يقبلون على ا ل ح ي ا ة وهي ا ل ح ي ا ة ي س ر ك و ن لذات الدنيا ونعيمها يفارقون مباهجها وسرورها من أ ج ل ط ع ن ة تخترق صدر أ ح د ه م فتخرج من ظهره وهو يقول ف س ت و ا رب الكعبه ة أ ق و ا ل م لما في الصدور موعدهم حياة في ولهاية وشفاء الصدور الجنة للقلوب حياتهم دار الكرامه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم ولعظم حياتهم وكبر سعادتهم انصتوا لاميه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال والذي نفسي بيده لو دت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو ا ف أ ق ت ل ثم اغزو ا ف أ ق ت ل مواقفهم تبعث على ا ل ح ي ا ة وتنير ا ل أ م ل في قلوب اليائسين سعد بن خ ي س م ة رضي الله عنه وارضاه يشهد غ ز و ة بدر مع أ د ي ه وهنا يقول له أ ب و ه يا سعد نحن رجلان في هذا المنزل فلا بد أ ن يخرج أ ح د ن ا ويبقى ا ل آ خ ر مع النساء ف ا ق ت ر و ا فخرجت ا ل ق ر ع ة من صالح سعد بن خ ي ث م ة وهنا يريد والده ان يضغط عليه بحق ا ل ا ب و ة لماذا هل يريد نزعه هل يريد ر ا ح ة يريد الموت رضي الله عنه و ا ر ض ا م فقال يا بني اثرني ب ن ص ي ب ه فقال لا والله يا ابت ا ما دام ان الامر يتعلق ب ا ل ج ن ة ونعيمها نعم يكون يكون كان للشريعة موافقا ايها الاخوة هذا الزهاد يكون حياة يكون حياة اذا تحترى وسعاده ل ا م م ي ة ل الشرعي له ا ذ والذي ن ح د ا لاهل ع ل م ء والمسلمين ف ذ ه ه حياة حياة من حياة أهل الإيمان. وشعادة لأهل التقوى ا ا وشعادة ي م ن لاهل ل والاحسان نعم ايها ا ل ا خ و ة ان ا ل ح ي ا ة الحقه في في الايمان ظلال ظل الاسلام والسعادة و تاملوا ح ص ي ل ه يكون ب ا ا ا ل س ت ق ة ع ى طاعة الرحيم الرحمن ان الذين ل ق ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الله استقاموا ل ثم ع يا ه م ل ل م ا ئ ك ة الا ت خ ا ف و ا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تأملوا كنتم يا اخوة في رجل واحد دخل الايمان في قلبه واستقر ا ل ق ر آ ن في فؤاده فحرك جوارحه وحرك أ ش ج ا ن ه ف إ ذ ا به رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لا يخالط م ع ص ي ة ولا يقارف منكر إ ن ه أ ب و سفيان بن الحارث رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ف إ ن ه عند وفاته اجتمع حوله أ ب ن ا ؤ ه ف أ خ ذ و ا يبكون والدهم ويحزنون على فراق أ ب ي ه م فقال رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يا بني أبناء لا تحزنوا ع ل ي فوالله ما ط ا ر ف ت م ع ص ي ة منذ أ ن أ س ل م ت لله عز وجل سبحان الله لله د ر ه سنتا ع ش ر ة س ن ة حياته في ا ل إ س ل ا م وعمره في ا ل إ ي م ا ن ولم يقارف م ع ص ي ة ولم تخالف جوارحه منكر نعم إ ن ه الايمان بالله عز وجل يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة أ ع ظ م الكرامه ن ز و م ا ل ا س ت ق ا م ة أ م ا أ ه ل العصيان فمن أ ب ع د ما يكون عن هذه ا ل ح ي ا ة قيل لوفي بن ب ا ل و ر ب أ ي ج د أ ي ج د طعم من يأص الله عز وجل؟ الذي يأص الله هل طعم أفطر أفطر العبادة عز العبادة عاكس وعاذى عباد عز على العبادة من يصوم الحرام الله الذي الله الذي إذا الفتيات الله الذي إذا وجل هل يصلي لكنه وجل لكنه هل لذة يجد يجد يأص يأص خرج قال رحمه الله لا يجدها ولا من هم ب ا ل م ع ص ي ة قال ربي عز وجل فمن فلا فإن ومن معيشة عن ضنكى ونحشره اتبع هداي أعرض له يظل يشقى ذكري ولا يوم ا ل قال ي م اعمى ة ق رب لم ي ا حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يقول ابن القيم رحمه الله فلا أي إلا ايش فلا أي الا ايش المحدين الذين قرت ّ اعينهم بحبيبهم الذين قرت اعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إ ل ي ه واطمانت قلوبهم وتنعموا ا س و و ا بقربه ت ن بحبه ففي القلب فاقه لا يشدها إ ل ا محبه الله و ا ل إ ق ب ا ل عليه و ا ل إ ن ا ب ة إ ل ي ه فلا تقر العيون إ ل ا ب م ح ب ة الرب سبحانه وتعالى البعض ا ل آ ن يقول أ ن ا ع م ل ك م و ا ل المتع واستطيع ن ي ل م ت ع و أ على الشهوات لكن لا أ ج د س ع ا د ة في قلبي السبب في القلب فاقه لا يسدها إ ل ا م ح ب ة الله والله هذه الفاقه لا, تش... لا يشبعها كلام من, تشب... من مغن ولا الحان ولا أ ش ج ا ن و إ ن م ا يشبعها كلام الرحيم الرحمن عز وجل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إ ل ا للحبيب ا ل أ و ل كم من منزل في ا ل أ ر ض ي أ ل ف ه الفتى وحنينه دوما ل أ و ل منزل فيا أ ي ه ا ا ل أ خ العزيز ويا ايتها الاخت ا ل ا غ ا ل ي ة هذه هي ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة التي بها تشرق ا ل أ ر و ا ح وتحيي القلوب وتسعد ا ل أ ف ئ د ة وتطمئن النفوس فهل فكرت و أ ن ت كذلك أ ن تعيش هذه ا ل ح ي ا ة هل فكرت يوما أ ن تعيش و أ ن تحيا ل ح ظ ة سماع ا ل ق ر آ ن هل فكرت يوما أ ن تعيش و أ ن ت تتامل كلام الرحيم الرحمن هل فكرت يوما أ ن تقضي سعادتك و أ ن ت تتامل في أ س م ا ء ص ف ا ت الرب عز وجل هل فكرت يوما أن ت ح ي ان تتدبر ت في ملكوت الملك الديان هل فكرت يوما أ ن تخرج من ا ل أ ن ا وتعيش ل ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن هل عشت حياتك يوما و أ ن ت تستمع إ ل ى س ي ر ة النبي العظيم هل حاولت أ ن تدعو إ ل ى دين الله العلام أ ن ا على يقين أ ن كل شاب و ف ت ا ة لديه ق ن ا ع ة من أ ع م ا ق نفسه أ ن يغير حياته أ ن ا على ث ق ة أ ن كل واحد منا خاطبته فطرته يوما أ ن يعود إ ل ى ربه و أ ن يحسن علاقته بخالقه فماذا ننتظر يا إ خ و ة ماذا ننتظر؟ ولماذا ن س و ف أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ن ا ل ح ي ا ة ق ص ي ر ة كم من إ ن س ا ن كان بيننا ف أ ص ب ح في قبله رهين عمله أ ح د ا ل ا خ و ة صلى معي ص ل ا ة الفجر فقال أ ر ي د ك في موضوع فقلت نلتقي بعد ص ل ا ة الظهر صليت الظهر ما وجدته صليت العصر لم أ ج د ه صليت المغرب لم أ ج د ه ف س أ ل ت عنه في ص ل ا ة العشاء فقالوا فلان توفاه الله عز وجل فقلت لعله شخص آ خ ر قالوا لا والله إ ن فلانا قد مات قلت صلى معي الفجر قالوا صلى الفجر وذكر الله و ر أ ي ت ه بعيني ثم ق ر أ كلام الله عز وجل عاد إ ل ى منزله ف إ ذ ا ب أ ب ن ا ئ ه نيام ق ب ر ه م و ك أ ن ه يودعهم ثم عانق زوجته وقال ك أ ن ي س أ غ ا د ر هذه ا ل ح ي ا ة نام الرجل وعمره ثلاثون س ن ة وما استيقظ, استيقظ ر ح م ه ا ل ل ه ت ع الى حملوه إلى قبره م ب ا ش ر ة ف ا ل إ ن س ا ن لا يعلم متى يموت ولا يعلم متى يختم الله عز وجل عز كم من عروس زينوها لزوجها ف ط ب ض ت روحها ل ي ل ة زفافها كم من اطفال كنا نرى البراءه في وجوههم ناموا ف م س ت ي ق ظ و ا فاذا علمنا ان الموت مصيرنا وان القبر منزلنا فلماذا نسوه وعلى ما ن ت أ خ ر نريد من ا ل آ ن بعد سماع هذه ا ل م ح ا ض ر ة أ ن نغير حياتنا حتى نكون ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ا ا ل ح ي ا ة في ظل هذه في ظل ا ل إ ي م ا ن عز وجل تجعل ا ل إ ن س ا ن صالح ا م ي نفسه صالح ا ف ي مجتمع ه صالح ل أ م ه من كان م ت س ا ه ل ا ي ا إ خ و ة أ و ت ا ر كل ا ل صلاه ل ي ه ا من ا ل آ ن ل ي ه و ق ل ذ ت ه ا ويتمتع بنعيمها من كان غارقا في ن ج ا ل م ع ا في و ا ل آ ث ا م لين ت ب ه ويعود إ ل ى رب ه طبعا تقول ن ف س م ي ا ح س ر ة على ما ف ر ق ى في ج ن ب الله أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ادخلوا ج ن ة ربكم في الدنيا تمتعوا ب ا ل ح ي ا ة في ظ ن الايمان بالله عز وجل كيما تستقر أ ر و ا ح ن ا في نعيم الجنان كفانا اعراض كفانا غ ف ل ة كفى مخدرات كفى فواحش كفى م ع ص ي ة لله عز وجل ولنقبل ا على ط ا ع ة الله ولنجعل ا ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم إ ن ا ن س ل ك ح ي ا ة ا ل ش ع د ا م و ن س ل ك ميته الشهدام و ن س ل ك النصر على ا ل أ ع د ا ء تسألك ل إ خ اللهم ص ا ي ة و ا الذرية والسعادة ن ي ة ا ل ل ه اجعل م ل قلوبنا نورا و في أ س م ا ع ن ا نورا وفي أ ب ص اللهم أ ع ط ن ا نورا اللهم طهر أ ل ف ن ت ن ا من الكذب واعيننا من ا ل خ ي ا ن ة وقلوبنا من النفاق اللهم ه ذ لنا غنا لا يطغينا وقره اعين لا تلهينا و أ غ ن ن ا اللهم عمن أ غ ن ي ت ه عنا اللهم لا تجعلنا في رزقنا أ ح د ا سواك اللهم لا تجعلنا في رزقنا أ ح د ا سواك واجعلنا أ غ ن ى خلقك بك و أ ف ق ر عبادك إ ل ي ك اللهم حبب لنا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أ ص ل ح شباب المسلمين اللهم أ ص ل ح شباب المسلمين اللهم دلهم على الحق والدين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وفق و ل ا ت أ م و ر المسلمين لما تحب و ت ر ى وخذ بنواصيهم الى البر والتقوى واعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم صل على نبينا محمد كلما هسف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الاعلام وصل على صحابته الكرام وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم او سار او استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين